مدنا فتذلا فكان قاب قو سين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأت ما رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المته عندها جم تُلْمَأَوَى إذ يُشَسِّدَ رَتْمَا يُشَآءُ مَا, ما زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاءَ فَرَأَيْتُمُ الْلَّهَ تَوَالُ عُزَى وَمَنَاتِ الثَّانِثَةِ أَلَكُمُ الْذَكْرُ وَلَهُ الْأُنْسَ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 ملك في السماوات لا تُمِّ شفاعتهم شيئا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْبَعَ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثا وما لهم به من علم أي يتبعون إلا الظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 112. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا 129. علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى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 وَسَمُودَ فَمَا بِقَاءٍ وَقَوْمٌ لُحِيمٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَغْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِيكَ تَأْهُوَ فَغُشَّاهَا وَالشَّاء فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكَ تَتَمَارَ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُورِ الْأُولَى 126. وعزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 127. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون 128. فاسجدوا لله